فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا باود وسليمان علما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 فَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ مّنَّاقِلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبث مضاعكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي.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 أمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يكين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وَأُوتِيَتْ من كل شيء ولها عرش عظيم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 افتوني في امري ما كنت قاطعه أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين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 وَإِنِّي مُبْسِلٌ إِلَيْهِم بِأَذِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يُوجِعُ الْمُبْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ لَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ما آتاكم بل أنتم بأديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم طاغرون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 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عنده عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يرتد إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا تَكُرَّا عنده قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ليبلوني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غني كَرِيمٌ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 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إِنَّهَا كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صر ممرض من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 الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلعون قاسم بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لوليه ما مهلك اهله ثم ما لصادقون ومكروا مكروا ومكمنا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ذم وقومهم أجمعين فتلك ولت غم خاوية بما ظلموا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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ عَذَائِقَ ذَا فَبَحْجَةً فأنبتنا به عذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 امن يهديكم في غلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون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 ولا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل الداو كعلمهم في الاخره بل هم في شك منها بَلْ هُمْ منهامون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا انا اننا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وابا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 وما أنت بها ذي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داب مصبه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون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 ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة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 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون مَا ما كنتم تعملون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 فمن اهتدى فإنما يهتذي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تأملون